أ و نسقط عليهم كسفا من السماء إ ن في ذلك ل آ ي ة لكل عبد منيب ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال أ و ب ي معه والطير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 فلما خر تبينت الجن أ ن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبا في مسكنهم آ ي ه جنتان عن يمين وشمال وقلوا م ن رزق ربكم و ش ك ر و ا ل ه ب ل د ة ط ي ب ة ورب غ ف س ر للعلوم الاسلاميه و ب د ل م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 ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قالوا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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا على ا ら ل, ل, أ ل أ ه و, ل و كل ه い على ك こと ي ء شهيد